БОК ТУ ДЕВЕДАСАТИ ПЕТ ХАМСАТУН ВАТИСУН ХАМСА ВАТИСУН СВРЗНИЦИ 2. ХОРУФ УЛ АТФ ЕТНЕЙН ХОРУФ УЛ АТФ ЕТНЕЙН ОТ КОГА ТА НЕ РАБОТИ ПОВЕКЕ? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ أوتنيزيناتا فينچافكا؟ منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ دا تا ني نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. أتكو تاعسي منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. أتكو سبز منذ أن تعرف. أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. أتكو إما ديتا تي إزلاجوفا تريتك. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجون. كوا تا تلفونيرا. متى تتصل هي بالtelephone؟ متى تتصل هي بالtelephone؟ زفري من فوزي <تصفيق> هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ دا دودك فوزي أفطومبيل. نعم أثناء ما هي تقود السيارة. نعم أثناء ما هي تقود السيارة. Таа телефонира додека говузи автомобилот. Хија тетеклам во телефон аснаме ма хија ткоду сијара. Хија тетеклам во телефон аснаме ма хија ткоду сијара. Таа гледа телевизија додека пигла. Хија тушаед телевизион аснаме ма хија текуи. Хија тушаед телевизион أثناء ما هي تكوي. تاس لُشَا مُزيكا. دُدةكا. جِفرشى هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. ياس نِجلَدَمْ نِشْتَ كُوجا لا أرى شيئاً. عندما أكون بلا مضارة. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. ياس لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Јас не миррисам ништо кога имам натиннка. Ла ашум шеан, а ин дама зукам. Ле ешом шейен, А индема је кун Анди зукаам.ќе едно такси, доколко върне. С на ходу са јярата уура инхија сејарат ин хеа амтарт ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото саנסаферу хаулаалам ин нахну ин нахн рабихна фи алја насиб ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро Ќе започнеме со јадење ин не дојде за малку. Ќе започнеме за текстовите и книгите посетете ја страната duplove.duplove.duplove. book2.d